مشتي واياته بما حسين لقمان الكريم امره بالصالحك ووصيته الكرهو كريم ونصحه الكرهو كريم وما عم جاي كادي برما امانه دار أم ومخلوقات رب العالمين اللي كاين دائما بتربيتو ما رب العالمين يزور ببيت تروا يعني ما كنا بينا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض يعني رب العالمين با هنگو مسخر يعني با هنگو چه کنید و اتواله کریمانیه بو دی با مصلحه هنگو باشی هنگو ما چه کنید اوشتناف دا جا روش بید، هیف بید، افستی ربن، هموشتناف با عبر بید و باران بید و عبر عثماناتی رب العالمين سخر لكم يعني با ما هوید مسخر کرن و با فایده ما و با مصلحه تا ماید جا خودید بشتم هزیرا خود إيمانه جبر رب العالمين، بيت ببيت، وزور ببيت، وما في الأرضي وأجس النفع عرديج ذا، كانين أو بحران أو زراعة أو هرش ذيك هم رب العالمين جمادانه يبهن جو بخاطرة هن جو بهند دانج بخوجيان أخرج وبنو فايدة ومفالة والقرن، وأزبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أزبغ يعني أتم وأكمله، يعني رب العالمين تمام كلين وكامل كلين سرنجو نعمته دخو. هلوه كي رب العالمين آياتا قايداش <تصفيق> بجيت وآتاكم من كل ما سألتموهو يعني رب العالمين همو اشتاك داها هنگو همو نعمتا قاد قل هنگو كيلي نعمتا تخوصا هنگو يتكامل كيلي ظاهرةً اوه سروا جيان ما جيانا كيما جوان تريه <تصفيق> داها ما دس داها ما دف داها ما چاوه ما قشك داها ما هم جيان ما همو رب العالمين اف نعمتا ظاهريو يتاشكره همو يتداها ما تمام كامل تريد همان جوان تريد داينما مروفا و باطنة و هوا نعمت و مروف نبنيت اما مروف نشان رازانت كاف نعمت هيت هين و كي اسلام كي شارزوه اوش رب, هم هم رب العالمين همو بو ما يد تمام و ويت كامل و يعني هموشتك هم سر و بيانه ما يكون كلي جوان كلي وهربك خلقنا الإنسان في أحسن تكوين وأمن نافدش ونيا أبشر نافدلي و وكدينا وإيمانا وأخلاق أبشر رب العالمين يها جوان هما تما تماهم ما من تبع بخو عملي بيكتر أم رف في دينه وو في أخلاقه بكتر نافد ليه خده وبكتر برهند خدايت بيش تمام ما با اونجو همون نعمت ات تمام کریم انسان اونجو همونجاست ما با اونجو یکچه کریم با خاطر اونجوه هنگش رباعمین امشي چه کریم با خاطرچه با عبادت وی هر وقت رباعمی است ما خلاقت الجین و الانسان الله لي عبادونی و من الناسید قلب هندی همیشه داره کرباعلمین افشته همون بوم نعمت خوسرماه تمام کریم و کامل بشتاينج بين من يجادل في الله مناقشا الدين يا خداد و باوریب دین خدا نیه. وقتی که گویی تأیید حکم قرآن هد بیشتر و الله علیه و سلم. دید منو کاشت داد بودش تو فعابهوبیتا و با چنانویتا و من ناگو جیت و قبیل ناکت و نظاره من داره. خدا دید جیس سر فهند همه الناس من یجادل فی اللهی بغير علمین. یعنی هندک مرویته منو کاشت دین خدا چه بغير علمین. یعنی چه علم لارینیه؟ أو نية هو بيشتاف أس هورا خوب وغير رب العالمين مسار فلان قبري أن هورا خوب خدان فلان فلان بيعن بيد بام أو الله عليه أما هالشلوة أو مناقشات الدين خديدا وتقال آيات القرآن دا بعلم بي بشارازي وهذا إلى کو جناح کجلا کجلا کمازنه منوف مناقشان ناف دینی خود دوبد کرد. بهش خالکیه و حلاله یا نه و حرامه یا بدعاه. هر شته که بغير علمين، بعلم و آخفنانه بکد. هرئکل واج نه حد مازنه. قبلاً بچلو من الناس من يجادل في الله في الله بغير علمين. منوف ايمان دار و اختر آيات قرآن به وهداية حقي وراستي من رفهاتك وتن من في إيمان دار موقفه برامبالي في حقيه وفي راستيه سمعنا وأطعنا يعني بل يا من ربي منها غالب ودرام جيبجيك كمو عمالي بيك أما من رفه رابي منها قشتت لو كتبوا أفا بارتشهويا وبارتشهويا وني أفا ورب العالمين إداني أو هماشا رزاترا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اوه ام چه کرین اوزانید که ام دب چه اصلاح بین اوزانید که چه عبادته و منیزی که بید که اوزانید چه خرابه با ما برهنده سر ما حرام کریه و کن ولا هدن اوزانید هنده مناقشات دینه خوده ده کن سر هدایت نینه یه سر دلالته چو هدایت لالینه برهنده مروف وقتایی یمناقشان ناف دین خداهات کرد. یا وشته خداهو دا قرآنی دگویی و پیامبری دگویی الله و عیسی و مسلمان هم کومی سره. ای کرات به دنیا مذهبه و رأیه کی تین تدره مخالفی وانه هماه. هنگی بزنه افسرچنیه، افسر هیدایتیه، افسر ضلالته. و فا ادبع شیطانیه و دی شیطانی کت. و کیم نکمه هندک جراح قاید، هندک کسیت هنیت هو. داغف داغف نکه بتبجد. نه و بالعكس إيش مخالف في قرانية ومخالف في حديث أبي عمري صلى الله عليه وسلم ومخالف إجماع بصرمان إيش و بصرمان هم مو سرتش تكيتكمين أبشر تكيت بيجي مخالف فيه، ألف مرؤوس سرحدياته نية ألف مرؤوس صدلالاته برهنده أربعين بيجت قي خنادناه وفجلا جلقت خلاتنا أربع رابن مناقشات دينية دي خدودات كنوندش تيجي بيجن دينية دي خدودا بسرحديات نبنا بسر حقيقي براسي نبنا ولا كتاب منير و اف مرور و هر دیسا وقتی مناقشه دینه خدا داد کن چه کتاب نینه منیر یعنی کاری که حق و عرّض بودیار کن نه عود بیجن و همو عاشته لالی و هی آباده بشه تا ولما هندی دیتی هر هوی و نیا با بری نکه هری وقتی وعمر شرب آب کن و نیا با عنیف خالک هموی خلاتا ولا کتاب منیر اما چه وید فینه و بن ين آيات الكتابة من كرباع منهنال من خالق يتحقق منه يتراز منه شو آيات الكتاب وشو دليل الكتاب للنا أما وش تتبج الحمقى بدديشة الحمقى اتباع الهواية برهنده خدات بجت وإذا قيل لهم تابعوا ما أنزل الله واتتبجنا فانوع كسانا ولن ديويتشتی هرن او خوده اینو آخره او یا حقم یا راسته او چه آفتن نهو مدبجن او چه مناقشاتن کن دینه خوده ده او چه قعیت و نیایت باطل و نیایت مخالفه قرآن و سنته نهو مدبجن و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله اهیو تولد ديوه هره او خوده اینو آخره که قرآن و سنته قالوا بلنا اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا دبجنه ام ديوه ناچین اوه خود این و آخاره ام دی قرآن ناهین ام دی سنات ناچین ام دی دیوه چین با با ما سرمو کما باو باپیرت خود سر چی دین دیتی نه؟ همچنین دي با سر میدین چین و او با پیره مهندی مدتی نمونیه قبرت برستی نیه چون اسر قبرا و شیخ و ملا و ولی و سید سر قبره روجت عید سر و یه چون اسر قبرت و طواف ولی که رجعت عید یه چون اسر و او حیوان نبین و کشتی نون زخار برین ویره و بند که بوادر و کرین و پروک بوادر و کرین و اسر قبرت و همچنین دو هند که اینو دادی و هند چین طبعا و وقت مشرکاش افنده ها وه‌ر وه‌ن یه‌ هاتن نوکشیا یامای مروه وسلمان حمو گویتی گره گره خول وه‌ند دیل کت مروه ایماندار حمو گویتی دی دلیلی چیت مشرك وخت خود نن نو دی پیغمبرش صلى الله عليه وسلم گوت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تو چیتری یام بابته ما تو چیتری یام با پیریته تو سر دینه که حق و سر هدایت یام بابته یام با پیریته بس عبد الله و عبد المطلب و گوتها کام و چونکه همه مرووی مروریشونیه وقتی یک بچه تمروری تو چهتری یا ن با وته، تو چهتری یا با پیرته، برای که اغلب خالقونیه دوست نه ولی با همین چهتر بود، یا با پیرمین چهتر بود. واش بو خاله ولپیانم بسال الله عزیم دو بشته و دو جوابا بهوده تا و گوته او دین تا اینا مخالفت گلیه که با با پیرته. ما دین با با پیرته، اون تول او توسره. بنه دغه دغه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهنه موقفه کی دونیه که محرج کانه به دغه موقفه کی دونیه به جد کا اخلاوره پیغمبر صلی الله علیه و سلم ونیا دی راي جواب جې ته دی اخف نوا ونیا کی اغلب خلک عادت به هيا ونیا خو به شرما به جد بابا بابا پرمیت ونيا وامش ده هر دیواچی خالا ورا پیغمبر بشی سرنده اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی ندانه و ک دل ما اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم هرکه رب العالمین گوتيه قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی تاس دیچ ما وخادم ماینه خاله ونیا با و پیرد مروفی ونیا اوا مصدر چینه مصدر شریعت منینا سرقانيا شريعات لنهيه اوه الدليل لنهيه والله بابا من چه كريا عيش دوكام بابا پيرامن چه كريا عز دوكام همو مذجف چتكن عيش دوكام همو ملاو چتكن عز دوكام ونهي مروو ايمان دار همو قاوه وقته گوته وره ابو خدي يهود بيشته و پیغمبر هود بيشته صلی الله علیه و سلام دیدی و چی چجراونی اواخفنا که بیا که گوتی وقتی گوت به ور دی قران هرن و دی ایت حدیث صحیحت پیغمبر هرن صلی الله علیه و سلام اواخفنا مشرکا بیا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا نه گوتی عمده دی بچنا و با و با پیرت مسره من اول ایکل مذهبت مشرکا بیا و ایکل جوابت و بیا منو ایمان نا وید و هند بک چجرا همو قبلا روی ایمادر مادام آیه تقران روی هات دیار کردند حدیث دی دی دی ها به عنوانی سعی کردند دیو صحیح، تی و دیواف شد، اودست خوبی بگرید. هکم مخالف فش بیدگلچه، جل عادت با و با پیرا، جل آوشتید با و با پیرا کردی. هنگی با با پیرد مروری چی بینه؟ ی خالد بینه. با و با پیرد مروری یه خالد بینه. نکه چندش دنیای امدی با و با پیرد خونه چیم بودی بجنب رعو؟ ی خالد بینه. یعنی بجنب رعی هنگی هندلی چیت کرد. و هنگی نزانی. نوكب أبوهن يمكن لأنو كأن زعلن. هروش بمسألة دينش هناك أبين بري نوكأبين نزعل بيت. وسرهن دمير بيت. ونيا رب العالمين عقبان عدد. هما منو تا بافعلن نماينة. حديث الله عليه وسلم. رب العالمين كان او لو كان إلى عذاب السعيري. يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم تبيج أواب ملوك مشرق أبي وقت تبيج ورا تويش تهر ربي خداينا خالع وبجناملي دبا وبابير الخوين. بي بيجي أو لو كان الشيطان ويدعوهم. بيجها كبابير وساد ضلالا تبعا. وسرك الشيطاني بن. الشيطان بن. وادبوع الشيطاني من دي شيطاني كيف بن. وشيطان بري وا إلى عذاب السعيري. منش كربع من كرب عامين والله يدعو إلى الجنة. ما باعث این دعوامات کرد وانگوازیومات کرد و به حاشته، و بوده خوش بین و خو. اما شیطان ونی هم که دعوامات کرد بکره، بو جهنمه، و غضب و لعنت ایت جابان بج، او هر دی بجید محمد صلی الله عليه وسلم سلم توبه، مشرک و کافره. دی او هر دی با او با پیرت خوشه، هک با او با پیرت واش شیطانی سری برمن، و شیطانی برای وادابی عذاب و جهنمه، آو عذاب سعیر یعنی آو هم که وادا تند و یه خوش. بجي هر دي دیوا چون ونی ابا کیا اوید خلد بونو او صاحب مرادتی بونو او پیغمبر پیاتی او حکیم هدایت بیتی بیا او بخو دی چبچن دی حکیم هدایت بچنا دی بجنی والله با پیرت خچین و من يسلم وجهه الى الله بهند رب العالمين بشتی و بشتیعات چگوتی گوتی دین اسلام خو تسلیم کرنا نتنا نش به جذب سرمانم عند مسلميش من يخو تسلیم کرنه إلا تفاق تسلیمي چبكي؟ تسلیمي ما انزل الله بكي اوش تي خوده اينا وخاله جو چه قرآنه چه حديثا صحيحا پیغمبر صل الله علیه وسلم هنگی تو ده بيام سرمانه كدرس اما هكما خوب بابو بابا پيرا واگره ما خوب مروفا واگره ده ما خوب ونياب عدد تقاليدا واگره ده تو نا بيام مروفه كده سرمانه درستو حق هنګ دې ټوښې در سې دین اسلام بګریو عملی پېپ کې وديپ چی چیګه تاسو تسلیم کې کړ تاسو تسلیم دین خدا کې کړ تاسو تسلیم دلیل کې کړ تاسو تسلیم وې چې رب خدا ino قرآن و سنت بهند خدا دې وجې او من يسلم وجهه الى الله هر كساكي وجهيخو تسليم رب العالمين بكت يعني خوده چط بيشت اوه بكت بي عمب صلى الله وسلم چط بيشت اوه بكت چو جرا عادت اتكاسي و تقاليد اتكاسي نه انتا بيش آخفنا خوده ويا بي عمبري وهو محسنون قل هنده داش او مروفك باش بيت وچاكي بكت احسان اوات تو عباية رب العالمين جواني بكي ريكو بيكي بكي هل وكتو يا خوده بيني يعني شكه دوناك استيه درجة ديفترزاني وني عباده خود هل دي سب جوانب كي هر وكي توز... من تو ديفتربزاني كاربامن يتادبني تو ومراقبه الهندافتا وهاي التهيه وديس إحسان معنى اتباع ابي صلى الله عليه وسلم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يعني وهو متبع للرسول يعني هل خو تسليمي رب العالميني بكاتو عمالي خو همي بخو دي بكاتو إخلاص بو رب العالميني ودقال هنددو اتباعا سنة البيعام بالشابي صلى الله عليه وسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى استمساك يعني تجتاك بغري ببيتي يعني أبي مروفاي خو عروش يعني وريسة ولي يعني خوب تند ابي يعني او تججو جایی را داره بالعالمین یوم تجبیح کری اف دین و جیان آمه دنیای یه تجبیح کری جیان آمه دنیای بچی اکی گل اکی بلند و دینش تجبیح کری بواریس اکی او که اکی بواریس اکی سر چیایی هات بیتخاری اتا بینی او کسی اکی حسکت بواریس اکی سرکوید وی چیایی نشه تو بس پیاس سرکوید بسانایی بس اما هرکه خوب بواریسی ببگرید وريسو نيا جلاكي بيتا جينا پرچي وبسري جلاكي بيتي وتندي هات يا غردان و بيات يا بيتكرن او كسه خفي ولي سي بغيري درستي ونيا ديتا پاراسن نو كبيت نبو فيرا خيت كوين نبو فيرا خيت كوين نا بيويت خشيدونيا ديشيت بخو سر كويت اسري ويچي اي بسلامتي يعني او كسه حسكتش دنيا ومصيبات الدنيا ومشاكل الدنيا وبينه سواكرن او كسه حسكه دنيا جهتا ويجي ويهدفه اوارب العالمي ومدناي كبحشته ورازبينه وياه تبعى كيف كانت؟ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن تبعى خلق آيات القرآن وحديث البيعانبالي بك صلى الله عليه وسلم واتباع السنة البيعانبالي بك صلى الله عليه وآله وسلم أفهنجي أبي مروفيدة كلهيد دهيته بارسن الفتنة الدنياية عقيدة ودينة ويحمشتوه دهيته بارسن الدنياية وآخرته وإلى الله عاقبة الأمور بل هنديش رب العالمين بشتي ينجد بجيد دي مايك همو جتاكي دي فقر ينفل على رب العالميني همو كساك دي فقر يتفل على رب العالمين إجابي أخوة السليم كري وعمال بقرآن وسنة كري ودليلي كري ودي او عبادته كري وكي بيغنبري كري صلى الله عليه وسلم وبيدعات دانا كري أفمر وفاو نياد دويري هم دفا قرن افلالي رب العالمين ودفا اجراخو والغتفا يو عمل ومان عمل صالحة ووكري و او كسا دي فهندش نشوي دي باو باو باو پيرت خوشوي ودف والله اس فاشلونا نظانم اما ديناك نياه هاتيه داره ودف قرآن نشيد ودف حديث صحيح في عمبالي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم اما مروفونا شون نيا رجا قياماته دي چه والدرنبا دعقبخو والغرن الله عاقبة الأموري عمودي مغيرنا في العالم <سؤال> العالمي اوي اخ تسليمي اوامر الرب العالمي بكتاب القران والسنه بكتاب افادي سيرك فيتو ده اجروا بحشد البريد اخراميش بكتاب اخ تسيمي امر الرب العالمي وبجد والله وإلى الله عاقبة الأمور أبغى أشاف الله رب العالمين أو دي خوخون. جنك رب العالمين مادي باو بابيرت ما انزل إليكم من ربكم، يا رب العالمين يا ومن كفر أبقى أخو تسليم كري أبقى أبقى أبقى أبقى خلاص أبقى أبقى ودسال في رأس بيت فقد استمسك بالعروة المثقة دنيا وآخنات دسال في رأس بيت دي ديني بقريتو دي قرآن ودي سنة بجيت اما ومان کفرا، اگر کفری نیاب کرد، او انکاریه لب کرد، او باوریه نه اینیت، چون این کفری منی ایمانه، هر یک الوشتن الله عليه وسلم ايمان ایمانه به ايمان نبید، ایمانه به جهنم نبید، ایمانه به ساحه محشر نبید، ایمانه به میزان نبید، ایمانه به عذاب قبری هر یک الوشتن خدا موجودی و پیامبری الله و سلم ارکانت ایمانه، ومان کفرا، اگر کفری نیاب کرد، یعنی باوری پنیه، او فلا یحزم ک فديس بيشتا پیغمبر بي الله عليه وسلم فاجزناك أي محمد الله عليه وسلم اب كفروا وامروه كافر بن وكا عاجز بو الله عليه وسلم مخته مشرك وكافر ايماننا تنين وبارينا الله عليه وسلم زاني اوديميكو دي اخرابي منو دي الله عليه وسلم گلك حسكر هم خلک چبت هم و همو خالق باوریه بینید همو خالق بیت سر هدایت و حقیه جا که ایکی ایمان نه اینابو پیامرس عاصم دل پیو ببو و هر بو همو که آب دعوت کرد و بانگوازیه بو دین کرد کت تی هم رحم گل خالکی و تی ویا همو خماوی او بید عالم چلب کت عالمه بینت سر دین خدا و هیدایت کت الناف دل عالم دا و وقت ایک هیدایت نهایت و هی ایک هیک گشخوندته تی عاجز بید بوی عاجز بيدوي دعاء بكت 400 هدا تبدأ ت 400 إصلاح كت 400 باش يبدأ ت because أبى بعمر صل الله عليه وسلم بشتل لعلك باخ النفسك ألا يكونوا مؤمنين يعني كنا ما تأخذ خمر دعاء زيادة أي محمد صلى الله عليه وسلم كخلك إيمان وخلك جلك الخالك إيمان ناينان جب عاجز خديش بيشتبي عمبري ومن كفر فلا يحزنك كفره. دل دلبي الله عليه وسلم. بيشتئي محمد الله عليه وسلم هكى هنداك أن أغلب كافر بون إيماننا فلا يحزنك كفره. يعني تعاجزنا به وخامنا خود خمدا خونا كوجا إلينا مرجعهم. يعني دمائي كفنهما دفجرنا فلا ما فننبئهم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 طبعاً ده عقوبة والغتفا و وغضب و غضب و لعنات الربعامي ده بو بل هنده قد بما عملو يعني ده وا أو عمالي واكري همه ده بجنبه وا واش دي سا اف آياتش ايك الواد دليلا كا عمل ديني ده شارته عمل شرطه وجزء جزءك و بواتشك ال ايماني چجر لك فنابن هنده قد بما عملو نهو بما آمنو طبعًا عمل الإيمانية وبارشة الإيمان إيش جالك فنابن؟ أيك عمل نبيت أذى مر ان إن الله, pues على الله عليم بذات الصدوري طبعًا من زائد كاتش النافذة ده هيذات الصدور يعني كاتش يعني هالك سك وعمل س كت سر وخبرنا وعمل أهل إيمان الكت أمها كدليل إيمان وبارين نبيت طبعًا من زائد سerving ودليل ربعة من علم وذانين بحمه هاي ورجاقيمتها حسابوا يد جل في هذه تكران كهكذا دليل جل عمله جال سerving ايك بيد نمتيعهم قليلا ربعة من مجدهم روايت هوبا ابيك فرب كان وباودينا اينن وبيجتي على خديه قدي وبيعمر قدي سال الله عليه وسلم نمتيعهم قليلا قدي عمد الدنيا عدد خوشي دينه في حالة خوشكاين في برفريه دينا في أمن واسائيش دينا في الصحات دينا نمتعوهم قليلا بل هنده شجرة مروغ بسرمان نابيت مغرور ببيت بهنده ونيا بجبابو كافره جتواد خوشن، بو حالة خوشا بو او مصيبات ونخوشين او ايمان درهي رب العالمين يقولي نمتعوهم قليلا يعني ام دي خوشيا دينا الدنيا دينا قليلا يعني في الدنيا يعني الدنيا دي خوشيا دينا وده حاله وان خوش كان بوش يجيبونا أخرة تشنيه شو الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ورجاء كاماتي وانا بس أقول الجهنم هي بعند ربع ده دا قليلاً. يعني دخوشي دا ده الدنيا هدا. ودي سهر دا مرور امداد بي بين امتحان كرا وابقاء بي بين امتحان هم دعوا في بي بين امتحان رب العالمين ونياك كفريد كانوا وشركات كانوا غناحات كانوا دا 400 هذه من حيث لا يعلمون رب العالمين رب في بي بين إيمان دار إيمان من الله وعدائ داي كمرو بيت كافر الدنيا شركات بس ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ثم نضطرهم يعني ثم نلجئهم بشتي ربع عمجد بخورتي بشتي مرنه عم ديش رايكاين دي بين النع عذابك قالك اتندا غليظ يعني قالك غليظ يعني استير يعني عذابك قالك انا خوشاء وقالك اتندا و خلاص نوبي اما ملوفي ايمان دار رب العالمين دنياه ده مصيبات ونخوشيه داته وبتعيباتي وقت ايمانينا تعيباتي وقت ده سيخب درسيب دينيه دينيه خوفات قريد مصيبات ونخوشيه بوتين غالك بهم ده درجته بلنبابان بهم ده ده قناحه رب العالمين لي خوش بيت بهم ده اوعه ربعا من الدنيا ده ده عقوبة اللي والقلتبه ده الاخرات ونفق <تصفيق> قبري ده ونفق <تصفيق> رجا قيامت ده نهيته عذاب دهن اما مروفت كافر ربعالبين همو عقوبوه هاد قريد بكيره بر رجا قيامت وبد مايكه و الدنيا ده ربعا من نمتعوهم يقوتي امده چه جالكين؟ امده خوشي جالكين اجابه ايك الوالتك ومدياتك واختبع سي إيمان دارك ري حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يقولون كسي إيمان بنيتو ديس خب دين يخوف بقريب درسي أم ديش رايكاين أم مصيباتو نحو شدينين بويني نجالكو دي بوزور كينيش ويقولون يا أمر في كافر بنو إيماننا إنو باورينا إنان يقولون نمتعوهم قل تمتع بكفرك قليلا طبعا مين اول چند آيات داو مهديار كي كامرو ود كافر رباعو دنيا د چي كات دي خوشي دته منو و ايماندار شيرا و خوب درسيپ دين خو اگر مصيبت و نخوشي بهن وبالمقابل شربا منها اي كات وات شتكي داي منو و ايماندار برم بریوان خوشی آوا مصیبت نب پشت هت هتایی داده رجای مته و مرور و ادکافریش برم بری و خوشی او یا کم یا ربعم داده جهنم و آجره هت هتایی موفق سنا حازل کلیه. والسلام الله و السلام علی خیر خلقی محمد و علی آلی و صحبی اجمعین والحمد لله رب العالمین.